الحمد لله رب العالمين وصلنا الضار على نبينا محمد وعلى آل وسلم آله والصحبه وصله متسلينا واشهدوا ان لا لله إن الضار وحضاه لا شريم له واشهدوا ان نبينا محمد هدف عبد الله ورسوله هعلى بعده فإن أصدق التنين من كتاب الله وأحسنا الهدب هدب نبينا محمد صف الضار عليه وسلم سبر مهور محدثاتها وكل مجلسة تنبت عام وكل تبع في الضلالة وكل ضلالة من وصلنا لحول الله وقواته إلى كتاب الموريد حينما كان السعيدين متوضيع الفقه الدين لأحلامة النسيب وفين الشيخ عبد المحمد بن ناصر طيب الله ترى الحلقة دي رحمه طيب يقول الشيخ رحمه الله كتاب الموالي وهي العلم في اسمه بين مستحقين والاصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يصيركم الله في ولا لكم لذلك حق المنثى الى قوله ابن عالى في كهدود الله الايات من سورة الاسام من الحديث الى الربعة عشر من الحديث عشر الى الربعة عشر وقوله سبحانه وتعالى بآخر السورة يستفتونك الله ونبتيكم في الكلام الى آخر السورة مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان البي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائضة بأهلها فما فخي فلأولى رجل لكم ألحق الفرائضة بأهلها، فما بقي فلأولى رجول الدفا يعني بضع عجل وآلات معك في هذا المكان بعد السنة عنا في عام الله سبحانه وتعالى آيات من كتاب الله عبدالله قهاية تحفة وحديث إنها حديث رسول الله عمدة في بابه وبعض أحديث يعني إلا أن تتجاوز أصبح عجل الوحيدة هذه هي بضاعة أو آليات العمل عند طارب العلم في مسائل المولد ويستهزة مجسورة جداً بإذن الله سبحانه وتعالى حتى أضعف الناس عسافاً يستطيع إن شاء الله بن عزيز إذا حجر أصول هذا البهر وحضر آياته وحديثه والقواعد العامة كأنك بالأحفظ جد والإضافة معروف جد والإضافة تماماً في الأقصال يحفظونه بزن الامتداخي إنت بمجرد أن تبعن النظر في هذه الرسولة يدور عليها جل مسائل مواريد كذلك مسألة سهلة من شاء الله عزيز يقول هنا فقد اجتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جل أحكام المواريد وذكرها مبصلة بشرطها فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصده وأولاد الإبني ومن الإخوة الأشقاء أو للأم إن اجتماعوا اختسموا اللعنى جعل الله الذكور والإناث من أولاد الصده أولاد الصده لهم أولادك في صده أبنائك ومنعك ذكورك وإناثك وأبلاد الإبني أولاد الابن ذكورا واناثا ومن الاخوه الاشقاء ذكرا واناثا او الاخوه لغير ام يقول ايه الاخوه لامر اخوه لامر او الاشقاء اذا اجتمعوا نقتسمون المال في هذا قانون عام صعب ده ليس صعب يقول وما ابقى الفروق للذكر مثل حظ الانثيين يعني ايه ما ان بحيث ذلك وناث صاحب فرض اصلا الا هؤلاء اولاد ذكور هنا اخوات ادواب ذكور واناث تمام اولاد اب ذكور واناث كل هؤلاء اجتمعوا وادى صاحب القبض في المساله هذا الناد ترك له فرض فيه يعني مات وترك 10 اولاد و بنات فقط 10 سبيان و بنات فقط لا زوج ولا اب ولا ام لا يبقى كسر تركه لذكر اصحاب وتاخات تمام ترك اخوه واخوات ها اشقاء او اخوه واخوات لاب 20 اب لاب ها و20 اخت لاب يبقى 90 20 اخ شقيق و100 اخت شقيق ذلك يعني اللي ذكر اصحاب سمح في هذه الطريقة بإيه؟ باستقلالهم بالتالي يتقاسمونها للذكر مثل حظهن فيكات قضية طيب إذا كانوا في المسائب أي مسائل من هؤلاء معهم صاحب فرد أو أصحاب فرد يقول ما تبقى إذا تبقى إذا تبقى هؤلاء يأخذون ما بقي للذكر مثل حظهن فيكات وأن الذكور من المبكورين يأخذون الماء أو ما أبقى في الفرق الذكور من المبكورين مات وترى شئيبنا او ابناء دكتور انا مفيش هنا خدونا ده طب ابني هو دي التركه كلها 2 تقاسم عليه بالتساوي 3 بالتساوي هل بالتساوي تمام ما كان طرفي اخر شقيقا كل المال يؤخذ كل المال تمام تقسيم شقيقين يتقاسمون مجموعه من الاخوه الاشقاء يتقاسمون المال تمام مفيش طيب من الفرائض ما ما ياخذه إبن الذكر أو الآخر الشفيف تمام؟ أو إبن الآخر الشفيف هذا أفرم عصر هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أتفق المرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل الذنس قال وأن الوعيدة من البنات لها النصر والبنتين فأكثر هم الثلثات وإن كانت بنت وبنت ابنين فلنبنت النصر ولبنت الإبن الثلث من الثلثين منه يذكر سينه وكذلك الأخوات الشفيقات والله لأرض أخوات شفيقات أو أخوات لأرض تمام؟ في الكلالة في السنة الكلالة إذا لم يجب أو إذا لم يكن ولد ولا والد مات ولم يطرق والدا ولا أولاد وطارك إيه؟ طارك أخوات شفيقات ها؟ أو أخوات لأرض أو إخبر أخوات تمام؟ هذه المسألة تسمى كلالة يعني ملا وارد له ولا ولد الثلالة ملا وارد له مش سلطات ابتهت ألا فيه ملا وارد له ولا ولد وأنه إذا استغرقت البنات وثلتين سقط من دونهن البنات الإبن هن كان عنده بنتين. ها يا يهودان ها الفلتان عنده بنت واحدة تأخذ النصف بنت وبنت إبن اثنين عموماً من الثلاث او من ثلاث بديم لهم التروتين وهذه التي لها النص برضاً مكملة التروتين ما الذي يكمل التروتين على النص السلس لعطة لبن بديم طبعاً هذه ليست حتى للمسائل وإنما هذا وضع للطبط العام سليتطلح بطول أسهل وأوفرد يقول هنا وكذلك تقوات الشفيقات من لا في الكلالة إذا لم يكن ولدن ولا والدن وأنه إذا استمرقت البنات الثلثين سقط من دول هنّا من إذا لم يعصب هنّا ذات هنّا لدرجة إِنّا أو أنزل من هنّا إذا لم يعصب هنّا نعرف يعني إيه العصبة التعصيب وصور التعصيب سيأتي الآن ان شاء الله قال وَكَلَلِكَ الشَّفِيقَات يُسْتِتْنَى الْأَخَوَات لأَبْلِ كان الأخوات الشفيقات يُسْتِتْنَى الْأَخَوَات لأَبْلِ إذا لم يعصب هنّا وأخوات لأب الأخوات الشفيقاتية يريدنا في المثين ولا شيئة للأخوات الأب مات وترك أخوات شفيقات وإخوة وأخوات الأب لأخواتين الشيخة تبطون تلك وما باقي للدك أن نصحكم اكيد معا يقول وكذلك الشفيقات يستطنى الأخوات لأب إذا لم يعصب هن إذا لم يعصب الأخوات الأب أخوهن وأن الإخوة من كمي او الأخوات من الأم للواعد منهم الثلث وليد اثنين فأكثر الثلث يسوى دين ذكونهم وين فيهم من الأم إخوة من الأم فقط دون أصحاب فرق. لكن لا يرسون إلا في حالة خاصة حالة لك لا لا. لا والد ولا ولد في المسألة والد لا يرسون أو لا يرسون إخوة إيه لهم في, في المسألة أو لا لا يرسون الإخوة لأم يقررنا كأجنوة النساء لكنهم يرسون إمتها ايثول والد ولا والد وما الذي يرثونهم الثلث وان كانوا الفا الثلث وان كانوا الفا لا يزيد انهم على الثلث ابدا تمام طب إن كان, واحداً، إن كان واحد او واحده الثلث فرضا تمام طيب مجموعه الاخوه والاخوات الاب هم ها ياخذون ثلث لدهم مثل حظ يعني الاخوه الام يتنازلون عن سائر الاخوات والاخوه تمام لايه لا يرثون الا كذلك ولا يلتون أكثر من الثلث أبداً وإن كفروا وأنها ترون كأمثال في هذا المكان بس هل ميتاً بالإخوة فيهم؟ ماذا وزدتهم في المسألة بالشروط هذه وارف على هذا القبيل؟ تمام؟ يقول وأنهم لا يلتون مع الثروع مطلقاً ولا مع بصول الذكور أباء والأسلاث تمام؟ وأن الثوجة لهم رس مع عدم أولاد الثوجة سواء منهم غير مثلا متزوج رجل، متزوج بمرأة، ماذا في المرأة؟ كيف يلق الرجل؟ يلق الرجل من زوجاته النصف إلا أن يكون للزوجة أولاد منه أو من غيره تمام؟ فإن كان لها أولاد منه أو من غيره فللزوج أبروك، طيب. وأن للزوجة فأكثر أبروك لأن الله سجل أبع أهل الرجل المسلم أن تزوج أو أن يجمع بين أربع نسان، فله زوجة ها وليس له ولد الربع قل لو قلنا ثاني وليس له ولد لهن الربع ثلاثه لو قلنا ربع اربعه لو قلنا لا يستمع من سبعات اكثر من هذا العدد يبقى ربع شركه او بينهن على التساوي الواحده واحده على 16 من ايه من. تمام يكون وقت للزوجه باكثر الربع مع عدل الايه من ذكر منهن او لايهن من هن من إجدارن أو من بطهن أو من قال ما أنه للزوج ولد إذا بالزوجة فأكثر الزمن قال ما أنه للزوج ولدا فالزوجة فأكثر حضر الزمن تمام؟ فإلا يكون له ولات ولهن جميعا أو يقدارن أو يبطيهن تمام؟ قال وأن للأم السدس وأن الأم لها السدس مع أحد الأولاد مات وترك ولدا واما تمام ترك ابنا ذكر واما الام دهب الثلث ولذلك تمام مات وترك ابناه وبنات وام تمام الام لها الثلث فقط الابناء والبنات كلهم بالترتب مين باء ومين تمام فهنا نقول الام لها الثلث مع احد الاولاد او اكثر واحد فصاعته ولا بنت الام لها الثلث إذا كان للميت ولا أُنثة تمام؟ مع عهد الأولاد أو أكثر أو أثنين أو أكثر من الأخوات جمع من الإخوة والأخوات يعني معك وقارك متموعة من الإخوة والأخوات وأُمًا الأُم لها الثلث والجرد للإخوة والأخوات الذكر مثل خط المنزين تمام؟ ولها الثلث مع عدم ذلك معك ولم يطرق أولادًا ولم يطرق إخوةًا تمام ولكن ترى ان همن وغيره ام زوجة مثل والام زوجة وعمها ولا امه ابوه تمام الام هنا لها ايه لها ثلث الام هنا لها ثلث مالها بياكل له ابناء ولا بنات ومالا ياكل لهم الجمع يقول لها. ان لها ثلث الباقي في زوج وابوين أو زوجه وابوين في المسألة للطوارش طبعا نحن كل جاهزة جعلوا كنين شاء الله لأنك نفس الكامل ذلك حالاً بإدراس جديكي ليس إلا في المسألة تميز الموريد فتعرف ما هي آيات الموريد وما هي الأحاديث الأساسية في هذا الباب وتعرف من هم الوارثون من الرجال ومن هم من النساء وما هي الأنصب المعروفة استهل الموريد طب لأنا قلنا أخذ هذا البطاعة حتى تستريعوا الخانون وضع الله عبدالله بصورة النساء يوصيكم الله بها أولادكم من ذلك كريمية وحظ الأنساء إلى آخر الآيات على الأنصبة التي لا تخرج عنها الثالثة أبداً الورثون في الجملة على ثلاثة أقساء الورثة في الجملة رجالاً أو نساء على ثلاثة الأشياء لو أحوال لا راضي علىها طمع. إما أن يكون الوالد وقاعد فرضك فقدر الله عسى ودده وحدده وإما أن يكون عصباً يأخذ ما بغي عن أصحاب الفرود أو يأخذوا التلكة كلها حيث الأصلاح بفرد وإما أن يكون لراهم من الميت فقط ليس هناك تصور رابع لأصحاب الارث أبداً إما أن يكونوا أصحاب فرود وفرود مخددة مخدرة لا تقوم عنها الحرور الشمعية أبداً في المسائل وإما يكون يكونوا أصحاب عصباً أصحاب العصب يأخذوا باقي كان فرد ما باقي أو يأخذوا المال من أساس تمام الا ناخذ هناك من الدرجه التاليه انما الورثه من الدرجه الاولى, من الدرجة الأولى. أود أود إلا ان كان هناك مانع كما سنوضحه في مواري قد تمام اصحاب العصبه من الدرجه الثاني ياخذون ما, ما هناك صاحب فرض يعني هذا جميع التركه ما بس او ما جميع الأرحام اللي هم لم يبلغوا الفرضة ها والحك والخلط وليسوا من إيه من عصبات الميين فيلكون على تفصيل معي من سيأتي بانها إذا المجرس يقول له أنا يخرج على عجام الثلاث سور ما هي الثلاث سور؟ الفرض والعصبات والصور رعاهم ده طيب ما هي الضغوط لما يجينا تناول أصحاب الضغوط ما هي الضغوط التي تقسم على الناس إما ثلث والأخبر قط وإما ثلث وإما, فرق وإما صابت؟ نعم ثلاثة أول في إيه؟ في العدل الفاتحي أفهموا ما هيه؟ يعني يقبل من ثلثين وما يقبل بسعة ممتباشه، ثلثين ثلثة ثلثة على ثلاثة، واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة هذه يسببنا جملة من الفرود، جملة من الفرود الأخرى نصف ربع ثمان، صعبت؟ لن يشتغل صعوبة، يعني القصد ونصف ونصف ونصف تمام الاصل عندنا الايه الفرد الاصلي الايه الفرد الاصلي الناحيه الثانيه نصف نصف ربع نصف يعني نصف بنقعده ربع نصف ربع نصف ربع ثمن الى الثلاثين اساس نصف ثلثين ثلث وربع نصف ثلث كل مره تدخل الى نصف ومن هنا كل مره تدخل الى نصف فيك هو عندك ها فروض من جهه وثلاثه فروض من جهه نصف ربع ثمن ثمثان ثلث ثلث ثلث فأي صبت؟ ما حدش أبدا كافوا صد خمس أبدا ولا ثبت ولا ترسة ولا عش هذا لا يكون في جبنة الله ولا في سنة النبي ولا في حكم المسلمين أبدا فاضل يكون إلا بهذا الصور السد بارد تمام؟ ما إلا جنة هل كل من تركهم الميت؟ وقالت أبدا مجموعة من الهداء المحصوصين لا يزيدون معهدا ومجموعة من النساء محصوصات لا يددون معهدا وجدت هؤلاء في المستثال بشرتين سترسون لم تجدهم وجدت أراهم بيشهم بيقول لنا هنا في المرزومة الشر Releaseية بالموارضون من الدرجال أسماؤهم معروفة مشترك الوارثون من الدرجال 10 وجدت غرض هؤلاء العشر والمسألة ليس دوري من الدرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهارة الأب والجد له وإن علم والابن وابن الابن مهما ندل والأخ من أي الجهاد كان فقد الله به القرآن وابن الأشي مدلي إليه من أبن فاسمع مطالة ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر برد والتنبيه وإيه؟ والزوج والمعكي قلو الولائي فجملة الذكور هؤلاء تحفظ الدين دون دون حتى بس كبير نشيط بدأ ما تحفظ وهذا أحبث من التالي، فهذا هو ما أرسلت أربعة بيئة وتنتهي المسألة والوارثون من الدجال عشرة، اسمعهم معروفة مشتهرة الأب والجد له، وإن على جد الجد له انتهى والابن وابن الإبن مهما نزلت، والأخ من أي جهة دجالة، فتأنزل الله به القرآن وهو ابن الأخي، مدلي إليه بالأذن، فاسمع مقالة هيس بالمكفاف والعم وابن العم من أبيه أشكر لي بالإجاز والتنبيه والزوج والمعفق ذو الولاء فجملة الظكور هؤلاء لا يرفض وارث من الظكور عن هؤلاء العشرة بدا وجدت لخال من المثالة ولها وعلاقة بميس ماتت وتركت حماها لا علاقة بها من المثالة مات وترك حماته وأخواته وأخواته وأخواتها ها؟ لا علاقة بميس المثالة فنات فخلول هؤلاء هم 10 من الرجال والوارثات من النساء سبعه لم يعط انثا غيرهن الشرع ها بنت وبنت ابن وام مثقى وزوجه وجده ومعققه والاخت من اي انتهاء كانت فائله كنلل بين بين دون وبنتين بنت وبنته 2 وبنت و من م один الشقة وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُرتِقَةٌ والأخّض من أي جهات كانت فهذه اعطته النباتة يقول و من أي جهات كانت قد أنزل الله به قرآن الأخihat الشقيق الأخ للأخذان هؤلاءнибудь ثلاثة الدفع قال أخ من أي جهات كانت تلاحك الحَلْثة الدفع و من أي جهات كانت فهذه اعطته النباتة للأخذ الشقيق للأخذان فزول هنا اثنين على العدد و هنا اثنين على العدد فأمجموع الورثة هو اثنين مجموع الورثة واحد و عشين و يكون اثنين و عشينوكي ابدا تمام؟ نعم اولاك جملة ايه؟ الورثات بالاسالة تمام؟ إلا إذا كان هناك مال ما هي الأسباب التي ينف بها لناشو بعضهم بعضاتك؟ ما هي العلاقة التي تكون بين الربل وبين الآصر وبين الحي والميت حتى يكون بينهم ورية بعضهم؟ نعم ها هذه هذه الشرية أكتاب النسب يقول ايه أسباب مراف الوراء ثلاثة لا رجال أسباب مراف الوراء خلط أسباب مراف الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراء وهي نكاهم وولاهم ونسب ما بعدهم من مواريه سبب لما تقول لك علاقة علاقة الزوجية او علاقة نسبية او علام الولاية بين السيد المعجد والعنف المحتفظ بقر، ليس أنا فتاني أصحاب مع روحة الشرق، لا علام عاشوا مع بعض البنه والبهد، عاشوا مالك إن شان الله يا رب يكونوا بحار النجل اللي بدونه، تمام؟ يعني وقت معه موقف رجولة إلى أخير، يعني منهم بالبهد يعني دفر لا ينسرعش للحبة وانسرعش للخير كل كلام، لا ولا يؤثر أسباب النيراثي وراء ثلاثة كل اللي يثبت ربطه يا اخي هي نكاح النكاح الصحيح الشرعي لا نكاح المتشيع الرافضي الغبي ولا نكاح الايه نكاح اللي بيسموه ولا نكاح الفريند ولا نكاح, نكاح الشك ولا نكاح الشواذ المجرمين لا النكاح الشرعي ها النكاح ده اطلق بينات الشرع فهو الذي شرعه الله تعالى وسن محمد ظبط الله صحيح مش باطل ولا نكاح نكاح صحيح الخاصه والواهب والكعشقه هي كاف وولاء ونسب هو له علاقه من السيد والعبد المقت اذا اعتقد عبد السيد عبده صارت تكون علاقه زي علاقه النسب قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمه كلحمه النسب لا يباع ولا يوهن كحديث سهل الهله يقول لو ان فيك خد ابي منك ها خد دي وديتك يعني ايه لا يجب. لا يباع ولا يهم فكذلك ايه ولا انا اعتدت عمدا من الناس لك انا عمدا لك انا عمدا لي فاعتدته وقلت له انت حر لا اعتدته في كفارة او لعني كاتبته فصار حرا في كل الصور يقول لها صورته انا معتقا وصار هو معتقا صارت بيننا على هذه منا مدى الجميل الذي استيتوه الي اي اي استيتوه الي صرت كباب عصباتي إن ماذا ولا مارث له بعدما تحضر أليس هو أني سأنيش شا... الإنساء العصبات الجلد المفردة كنت, كنت جميعا وإن كان له أصحاب فروض أهدت الباب بعد أصحاب شكوله تمام؟ نعم فإنه يقول أفلاه مراث الوراء ثلاثة الدنيا في ذرفه الغراثة وليانكاه وولاه هو نثر فمعده للموارك كتب ما لم يمره أنه تمام من شبئي من ما هي موانع الدرس من ويمنع الشخصا من المراث واحدة من علا من ثلاث رجل وقتل واختلاف دين فهذا فهذا ينتشكك كان أحد الورثة قاتل لا يرفي القاتل شيئا لإذن مع المسلمين قاتل العلم كان أحد الورثة بكافل مرتدة أو أصلية بل يرفي شيئا إذا كان أحد الورثة عبدا يعني على الضغط والعبودية في هزال ومن جملة أهل الناس لا يرفي أبدا ويمنع الشخص من المرافع واحدة من علا الثلاث ربق عودية ربق وقتل قبل عنه بفولة العلم اتهب بعضه لأن خسل خطأ أيضا يدفل فيها ندام حسبا لماذا بالنزاع ربق وقتل واختلاف ديني فلس الشخص من يغطي أخر بس يبقى فقط التميل بس فقط العصبات وما من العصبات ومن المحتوبين من يحدق وبعد هذه الجديدة أصبحت نفسي عصر جراءة في, في الموريش والتات المساكد إن شاء الله بخص بير الله مع, مع التمارينه مرة بعد مرة يا ربنا يا إنت خير إن شاء الله كشفا في كتاب ونعرف الكلام دعمت كده طيب إذا الفرود كان بارس الفرود ده سهب مقسمة سلسدة ما هي؟ نعم السلطان والثورث والسلس ومصر والربع والسلس طيب وما هي طرق الإرس طرق الاث لاث بماذا او بماذا او بماذا ثلاثه ها 10 بالفرض او بالتقسيم او بالراحه فرض او التقسيم او الراحه نحنا وجمله من الرجال 10 وجمله من النساء سبعه جمله مواريث الاث ثلاثه جمله اسباب الاث ثلاثه طب ما هي شروط تحقق موت المورث وتحقق حياة الوالد وعتب قيمه عمره واحده لكن بصوا بقى ثالثا دول شروط احنا خليتها الشروط التي يثبت من عدمها العدم ولا يثبت بوجودها او بدونها كان انت الاسباب التي يثبت من وجودها الوجود وهذا من عدمها العدم خلصنا نتكلم في الشروط احنا هو شرط ان انت تكون اهلا للارث او تكون تصح ان تقدم موروث وملك قبل الاول تحقق من رقم تمام هي مد الفاعل اما دلوقتي بحالة خطرة في حاله خطا في الانعاش مات الكلينيكي المورد ها لابد ان يكون تفاوت حقيقي تترتب عليه احكام الموت وبدها الوفاه اتهدب او المورد تحقق حياه المورد المورد نفسه يكون انسان حاله يوصل اما انسان فوقت محنا شعكين هو فين؟ او دخل في بيت الهد البيت وبعدين مش لايه بثيته ها؟ وإن يموت طومون بهزم أو ورق أو حادث عامة جميعا كالحرق ولم يكونوا يعدى محال السبيلي فلا تهدي من ذلك وعدهم كأنهم أجان فذلك بطول السبيل الصغير سعدين من الدماء أبنين؟ فلا تظن ان ماذا أو اولا فعيلتم ريح نفسك مازال دول امهات لا يشارون لبعضهم ببعض بسلحه تعالى الله عنا لازم لراسل هدمه والحرق والغرق وان ايام الطوم بهدم او غرق او حادث عام للجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال صديقك فلد وجد زائقا من ذهب وعدهم كانهم اجارب فذلك القول في الصدق كلام بسيط لا الكلام بسكته سيب انت تحفظ الشعر لان الكلام ده كله صح ولا غلط يعني ناس مالهم في حاجه اطلب لبعض اطلب ارناء وزوجة مغلوب وجنتي واتقز بقى فيهم السفينه ما عشان توارث مين رقم 1 مات فيرث رقم 2 لا تعالى خلاص تشطب عن المساله وتبدا الاول فجن لايت معلوم طبعا طب ايه نادى بالناس لمت لنا مبرئين طب ما فيش حد وارث ثاني سلم يعني اذا تحقق مرض الوارد المرض تحقق حياه الوارد عدم وجود المانع العماليه الايه الثلاثه بيت والقتل والاختلاف الايه لا يمكن التبرير الصحي ولا ممكن القتل في نقطه في فيها الكلام تمام طيب ما في التفاصيل بقى الدقيقه لا ده هتسبب حرج ها غير مساله ان احنا قلنا عندها الجبيه فرع عمليه ثاني واللي تحتاج الى تصور علاجي على هل الحال عشان استمروا فكتشفنا سبول طلب الباب احنا شغالين حتى تحت ده تمام على الشمال اللي هو ده بتاعه البراءه فات على الشمال هنا كده لا لا على الارض عشان يلمس الارض تمام تابعوا الناس هنا بابا فائش كريات قاعد فيها شيخ الاسلام رحمة الله تعالى فعيدة مريح يقول رجل الله تعالى ثم افتلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الجد والإخوة ها؟ وفي المشركة ونحو ذلك لا يؤذب ريباً في جمهور مسائل الفرائد يا شكرا سمت بيها ما الذي يريده من هذا الكلام؟ يريد أن يفاعد فاعدة مسائل الفرائد قانونها منضبط لا اضطراب فيه ولا ريب تمام؟ جمهور مسائل المواريد فرائد يعني المواريد إلا أن هناك لكل الباعدة شذوداً لكل الباعدة شذور معروف فجؤون من جمهة هذه الشذودات مسائل نادرة في وجود يقول ثم افلاس الصحابه في الدين في الدين والاخوه ومن مشاركه ونحو ذلك لا نودي قريبا في دعونه مسائل فرد بل ما يحتاج الناس اليه عامه هو عمود النسب بين الاباء والابناء بل كذلك الاخوه والافواه ومن نسائهم كالاذوات فانا الله انزل في الفرار ثلاثه ايات مفصله ذكر فيها ذكر في الاولى الاصول والفروع وذكر في الثانية الحاشيه التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الام وذكر في الثالثه الحاشيه الذي يرث بالتعصيب وهم الاخوه لابوي او الاخوه لامو واجتماع الجد والاخوه اجتماع الجد والاخوه امر نادر ترك جدته واخوته ترك جدته واخواته ها لاد او اخوه اشقائه تمام وترك معهم صاحب فرد او لادته صاحب فرد هذه مسائل اندر ما يعني الواحد مساعد مدارس موانئ لحد النهارده ما عندتش عليها مسائل جد ولا ابدا ولا مره حتى الساعه حصل مرض معاك حقيقه مجرد مسائل بسيطه فقط يعني مذاكره ولذلك احنا لما نيجي ان شاء الله بقى الجد والاخوه هندرسها هنا في هذه اللقله مش تصيح هتكون مع الدوره القادمه ان شاء الله فهذا إينا سندرس على أحد الأكوال اللي هي رجاحها الشيخ الرسالة النتيمية والشيخ الساعد والشيخ النوع النتيمين تمام؟ ورضعها أبو بكر وعمر تمام؟ والشيخ الألباني يختارها أيضا هذا وإيه إنزال الجد منزلة في الأرض خلص الموضوع عشي ولا إشكالية إيه؟ في مسائل الموريس لو أنزلت الجد أبا خلصك الفضيل الإشكال يحصل إيه؟ إلا لو أنزلت الجد غير أب خلصت الجد إيه؟ إيه, إيه؟ منزلة في الأرض في مسائل الموريس طرح لمشاكل ويظهر بقى مذهب الشفيع رحمه الله تعالى ومذهب أحمد في أهدر الواتين ومذهب في أحمد أيضاً على أنه الجد مع الإخوة ينزل كأحبيبهم ليه بقى إشكاليات ملاحظة أول من الآخر سائل كثيرة من أصعب مسائل المريض مسائل الجد مع إخوة ولكنها محفوظة محدودة محفوظة محدودة يعني كأنك حفظ جدوة للبردير أربعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة كمان؟ إنما في الصورة الأولى نحن لو جعننا أنه أبا الجد أبا فرصة أبا أي إشكال خالص لأن الأرض ما دوره مع الإخوة في مساء موريد حاجم مات أو طرف أبا بسبب سبعة تلاف أخ لا هو مدى ولا كإنه مهد في مساء يحوش الأرض جميع تلك يحوش الأرض جميع تلك يحوش الفرصة إنما لو قلنا جمعهم ها؟ جد ما هوش أرض، يعني ليس في منزلة في الأرض، ماذا نفعل فلاف ماذا نفعل؟ فعيد، سأل فهد كله أرض وعيث هلاله تصريحات لأفئه تمام؟ فروح يقول شيء في الإسلام وأما مع الإخوة فهو نابر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد مهد النبي محمد، يعني حتى لا يباشرش مسائل جد في الإسلام ولا نشكلها في في الورد، طب. تمام؟ لكن لو وردت لها القوانين والتي تطيبها وعليها القضاء، بالحسب عليها الطبار أفضل في مصر وفي العراق وفي, وفي كثير من جناس العالم بالإجزاء ممكن من الملاك العربية السعودية كمان. كمان عليها الطبار الشوعي لأنه لطبك جداً مع إخوة أنه يشذبهم معه ويشذبهم معه في المراكة على قواعد تأتي إن شاء الله فإنا بيقول الشتاء بأول وستثناك على هذه الفاعدة يقول وأن الأهم لها الثلث مع أحد الأولاد قلنا ولا أولاد أولا. او اثنين يبقى من الإخوة أو الاخوات ولها الثلث مع عدم ذلك يعني ما تركه اما ها وجمله من الاخوه الاخوات كل ام تاخذ ها هذا الثلث فرضا ولكن الاخوه الاخوات كانوا اصحاب الوتين المتجوزين تمام طيب نهدت وترك اما وبنتا وعما البنت لها النصف والام لها الثلث عشان وجود الابن والبرقي تمام ها ولكن بيقول وان لها الام وان لها ترث با في زوجي في زوجين في الزوجي حرفيا في زوجي مضايق في زوج وابوين او زوج وابوين تمام يضرب كده هنا المساله وانا اعمل الضوء نه وأرض ما قد نبحث لأول ما نبحث مثلاث مثلاث عن أصحار الخروج أي صاحب الخروج لدي لم يعاني ضلاث؟ الضوء وما حد الضوء في جتان الضالي لم يكن للمرأة ولا تني؟ ولا قانون اسمه مماطراتنا الى لا برداونا ولا الكلام اللي هو ولا فيقوم الربع شايف انت لا المره دي في ماسك كده قال ميت لزوجه تمام لزوجه الحركه اللزوجه مش هتقول قصي مثلا الحركه لزق لا ترى في ذوب يبقى ايه ده ذوب ترى الميت ذوب كان مثلا ممكن ادي ذوب وزوجه هناك وترى ذوب وزوجه والميت اللي داخل ها نعم فاي ده النصف تمام؟ طيب الأب والأم ايه اللي كان لها هو ولد؟ الام يلاقي ايه؟ السيف؟ ورده والأب يليه بك؟ مش كده؟ طيب تعاني السيمة على هذه الطريقة هن البسود النصف والأم الثلث والأب البرد يجب هنا بنافسك تمام؟ طيب عندنا نسألة بمقامها الاثنين والثلاثة ايه العادة اللي هو بالأب؟ أقل عادة دي أكبر تسمع على, على الاثنين والثلاثة السيف؟ السيف بالي ناقصه 6 جا 3 وكنت 6 جا 2 طيب هنا الاب اخذ نص الام صح هذا غير مفهوم كده بالله استغفر الله طيب مساله ثانيه ماذا وقالت ناتا تركت زوجها هات إن لي انا احط الزوج تحت او احطه فوق مش هتفرق مساله مش المسألة إيه؟ الزوجة ايه؟ ما فرضوا الزوجة؟ صارتها بالله لماذا الربع؟ حلو. ليس هناك الوصد لا الربع والأم لا؟ هاتول هاتول الربع هاتولي الباقي باقي فيها الاسقصار الباقي طيب عايزين علد يكبر اسم على أربع وعلى ثلاث أفرب علد؟ ماشي ربع الاثنى عشر؟ هاتولي في الاثنى عشر؟ أربعة ما الذي بقى للأربع؟ جديد على الام 2 صح 2 على الام 2 وبعد 1/12 يعني ايه تكتب بكام 1/12 1/12 هل في جدال بالله اعتذر لا تاخذ الام اكثر من ابو ذكر او ياخذ الاكثر جديد على 1/12 انا اجمعهم هذا الكلام فإيه بيحصل بقى فوضع عمر رضي الله عنه في هاتين الفترتين قضائ طاقه لذلك سميت بالعمليتين او عمليتين تمام افهم كل ده وشوف عمر الطفاط هي مين عمر الطفاط قال احنا عندنا صاحب الفرض الذي لا منازع على اسمه لو بالنص ثم ما بقي فالام والاب لها تتة بقى في مقى تتة من بقى من البيت وهنا نفس المسألة لها تتة من بقى من الثلاث تنبع يعني فاضل النص كان أستيبه أم وتتة من التتة والأب وهذا الأم تأخذ التتة والأب الباقي عشان يفضل برضه الأب أكثر من أم تيه؟ بضعفها فتأخذ النص يبنى حدنا المقام الصميق هنا كان المقام الصميق المقام الصميق المسألة دائما نازل على كتنين؟ المسألة الزوج ياخد واحد والاب والام ياخدوا واحد خلاص طيب وهنا المساله من كام 4 الزوجه تاخد واحد والاب, والأب والام ياخدوا 3 طيب عايزين نعدل المساله دي عشان ليه انت هي كده خالص هو هيبقى الام طبعا تاخد الام تاخد 2 واحد والاب ياخد 2 وخلصت المساله وهنا الاب هياخد ايه الام هتاخد 2 هذا المجموع والاب هياخد طيب <تصفيق> هيبقى بنت الحل السعوديه دي كان مش محتاج حاجه 84 وواحد الراجل والام بتاخد فلوسها من البنك واحد وتاخد رقمين للاب قرصه المستقبله تصح انما هناك اكيد نصح ان العدد الثالث اكثر يفضل ادفع على مجموعه اولاد الاب والام باصلها دي بنقول ايه عندنا هنا الاب بيبقى ايه مصدره 80 والام مصدرها هنا 70 وممكن هم يدفعوا ليه واحد اتنين وقت الامر انا عارف ان مش كل بشور الانسان هيقدر يحفظ المسائل دي ان انت عايز ارضيه تطلع بقى العدد ده ولكن تصور يبقى هنعمل يبقى المجموع هنا هنا كام ده ثلاثه المهم نضرب المساله كلها في ثلاثه يعني اهو بالضرب في ثلاثه يعني 6 3 3 دي بقى 3 واخدها بضرب 2 اروح ده بقى اضرب 2 ثلاثة ضغم رجل الله عنه ضغر لتصور مسأل المطر وإلا الموضوع يكون قال هنا وأن لا تنسى الباقي في توج وألوين أبو أمي أو زوجة وأبوين وقد جعل النبي صنصار عليه وسلم للججة السلس إذا لم يكن دونها أم مات متركة؟ جدة هم؟ جدة برضاها؟ تمام؟ مات مترك أمه وججته أم تلك هو جدة برضا خلاص كان جات ابتلك في حالك على وجود أم المنين تمام كنا؟ وأن للأب الثدث لا يفيد عليه مع على الأولاد الذكور وله الثدث مع المنات فإن بقى بعد فرض لنا شيء أخده تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا الوالد فيالت في الثلاث حالات إما بالفرص فقط وإما بالتعصيب فقط وإما بالتعصيب والتعصيب معه الوالد فيالت في الثلاث أحوال بالفرص فقط في المنزل المثال جامع من الإخ ما تأترك أباً وجامعاً من الإخ والأخوة للأب فرضه الثلس خلص مثال ليس لو إلا الثلس للأب فقط يقول فإن كان فإن كان بعد فرضهن شيء أبده تعصيباً مع عدد الأولاد مضخراً يعني لم يطرق أولاداً للأب للأب للأب في التراضي تحصيضا مطلقا تمام طيب ترك بعض اصحاب الفرض ووالده فاخذ كل صاحب فرض فرضه والاب اخذ الفرض بتاعه ولكن بقى بقى بعض الذكر جهزها لمن لاول رجل ذكر اول رجل ذكر الارض يبقى ياخد الايه اصول الفرضه والباقي تعصيبا بقت قسم وكذلك جميع الدخول غير الزوج اللي والاهل من الام عصابها يعني احنا هونا من هذا الجن كان عصب كلهم عصبات في عند الزوب وابن الأم أو الأخ الأم يعني فيما عند الزوب والأخ وابن الأم كل ما يخيطها أولا عصبات الزوب صاحب فرق والأخ الأم صاحب فرق الأخ الأم يقول إبدا الكلام لو لا والدة ولا ولد وأقصى ما يتملكه كان واحدة وإن كانوا جامعاً ولو ألفاً كمان؟ يقول وكذلك جميع الذكور قليل السود والأخي من الأم عصبات وهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب وأبناؤهم والأعمام الأشقاء أو الأعمام لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وكذلك البنون وبنون يعني كل الذكور عصبات معدل كمدون الثور صاحب فرق والأخي الأم صاحب فرق يعني أي مثلا تلاقي أبايا أو أمون فهو صاحب مفردًا إلا أن يكون زوجًا وقفتًا فهو عصبًا فهو عصبًا إلا أن يكون زوجًا أو إلا أن يكون زوجًا فأنت هتعمل مع لماذا عملت العصبات على الضوء؟ ماذا هي معاملة العصبات؟ يقول العصبات من ينزلون تقديرًا لا تحديداً من إبارة تحديداً؟ أهل الفضور تحديداً يعني أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاء حدًا لا يتجاوزون بأي ضرب من الضروف إلا بالضوابط؟ السرايده وضعها كلام الله وثنا في النبي صرا سته تمام فاصحاب الفرض اللي جايب له ايه دود مفضره العقبات ياخذون بلا تقدير ياخذون بلا من الخطا اللي تدور والباقي والاخ ياخذ النصف تعصيبا او ثلثا الخطا لا تخدل ولا تعصيبا اسم الباقي اما حدته مقدم قال بحكم عاصب ان ياخذ المال كله الى الفرض ياخذ المال كلهم إذا توفى يعني مات وترك ابن ابيه عصبه تمام مات وترك جدا علشان هيك لك, لك كل الذكور عصابات إذا فرض في المساله هذا المال كله جماعه كل الازاي زمان كانوا يقول لك اصل الولد بيقش تمام يعني ولد ايه الولد. هيأخذ كل ده تمام واحده متجوزه واحد من عيله كبيره تمام وبعدين شايفين على الثالث وهم حارصين ان هذه المرأة لا تحمل ولا حملت لا تحمل ولد ولا ولد قتلوه عشان ايه يكرهوا التركة اللي هاده ايه المراطيش تمام فهي المرأة حملت وجابت الولد بس انت ما انتش شايف مقص الولد بيقش هم اخذوه من برده والباقي من الولد لا عامه ياخذه ولا اخواته ياخذه ولا اي حد تمام بياخد جميع التركه تمام فاحنا بنقول ان العصب اذا فرط عمد! ابن عمد! اخ! ابن اخ! ابن اخ! ابن اخ شفيد! ابن اخ لأخ! اخ شفيد! اخ لأخ! جد! ابو جد! مم. فكل الضبور اذا انفرد واحد منهم ما لم يكن زوجاً او ما لم يكن اخاً لأمي فهو عصبة! والعصبة اذا انفرد يأخذ ان ما تمام؟ يعني عدو ما اتقال! اتقال! مات ابن ابن عم حاولي ايه يا أخي؟ ابن ايه اخوات اعفض و اعمل و اعمل و اعمل و اعمل و اولاد اعمل و مش اجل حاشي اطول بعرضك بيه لاني بزن ميدا تمام ستجد من افرب من اينا العم واحد هذا العم يزدد فيه كل التبكة كل اللي تكتر عامل احوش تمام لأن لو ليها عم واولاد عم يتقون منها العاد لهم اقرب عصب لان سبحان الله اقرب في وش اولاد العاده ده طول شبنا كله مشترك دول عاد خلاص هو العاده ده اصل العاده ده يبقى نسبه او دهي دهي كانت المطلوبه دي ما هتقعد لنا في ليه لان العصابات دول هم اللي بينتبهوا في الديات لما يقتل حد خطا اول حد هينتبه مش مراته ولا مم. لا عمه وان عمه وهو جده وهو أخواته وهو أخواته أخوانه والأسطار كمام؟ فتاقي العصبات دول الشاعر يعملون معاملة ايه؟ في المخاطرة الانتراضي ده مهدد ان هو يغطرهم في أي وقت ويبدأ بيغطرهم في أي وقت او المجل ده يغطرهم في حياتي في أي وقت أي جناية تتجاوز الثلس عشيه تمام؟ أي جناية جناها الإنسان هيا؟ وهو ترتبك عليها أكثر من فكة ديها بيتحملها العصر هما يبنيهم على روش أفضل ولا شكوه ان دي ساكنين في بلد غير بلده ان شاء الله يضمن الهؤلاء العصابه كده بيعملوا هذه المعامله البينه عملت ايه الاخت بيذا تخير قال حكم الغاصب ان الغاصب انه ياخذ المال كله اذا الفرد ياخذ المال كله اذا كان معهم صاحب ها وان كان معه صاحب قرض اخذ الباقي بعده صاحب قرض الغاصب صلى الله عليه وسلم عنكم فاضل الباقي كلها كل النسخ وان كان مع واحد مخضن ابدا الباقي بعده تمام باقي اما بلد ياخذ الباقي بالغا ما بلد قد في الفرض لا قد صاحب الفرض لا عشر صاحب الفرض ياخذ الباقي بالغا ما بلد تمام استغرقت الخرود تلك يبقى له شيء كل صاحب فرض هو الاولاني في ايه في الارض لقاء صاحب الربع وصاحب الثلث للسلطة وصاحب الثلث للخلصة للذلكة معانش اي حاجة وجوده زي عدد كأنه لديه ذات تمام؟ فإذا استغرقت الخلوض للذلكة لم يفضل العرص لشيء الهولي ولا يمكن أن تستغرق أهوة. ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الثلبي ولا مع ابن الثلبي يوم مسألة فهي لصلب الميل؟ ايه الثلبي؟ لصلب الميل؟ أو أبو الميل؟ مش ممكن أبدا أحد اه المساله دي يستغرق بحتت يا سعيد انما ممكن تحصل مع الاخ ها الشقيق تحصل مع الاخ الاب بتحصل مع العم مع ابن العم مع العم الشقيق مع العم الاب مع ابن العم الشقيق مع العم الاب لا معايا مع الابناء والاباء مش ممكن تمام ما يوصلش ابدا لازم يدي الاب في اي مساله لازم يدي لازم ياكل قاتلا اولا قدحه يقتله ابن كمال لا بد ان يالي. ما لم يقوم كاسراً أو لطل أو التغطيلة كمام؟ الزجلة مدى الدرس ماكيش مسألة تغطي منها لها حاجة إيه كيبها نفسها ممنعها كمام؟ ولذلك احنا نبين نفض في مسألة الحجب ومن يمنع من النراس ها؟ هنعرى هنعرى أن بعض الناس يخرج من المسألة طالس لأن بعض الأشخاص حولة منهم وبعض الناس ينزل من حقه أقل من الحق نص الحق بتاعه إذا كان بيأخذ ثلث بيأخذ ثلث اللي كان بياخد نص بياخد ربع واللي كان بياخد ربع بياخد ثلث تمام الا المسائل اللي هي ايه بقى اللي هو السر يخرج من المساله خالص في خمس انواع من الورثه ما بيصحوش في المساله هيقولوا ايه تمام واللي لاي خبر عن علاقتها لحد لا يدخل على خمسه من الناس ابدا الزوجيه والابوين والولد ذكر كان كل شخص في الدنيا يُقدم على الزوئين فيخُرِدهم من المسألة لحد ياربِي خلقُهُم بالزوجة من المسألة ولحد ياربِي خلقُهُم بالزوجة من المسألة فما أنك أحد الهرمان من لا يدخلوا أبداً على 5 من الناس الزوجين طبعاً أحد وواحد منهم طبعاً يمنع مات بتطلق الزوجة أو مات بتطلق الزوجة تاني المكروف منهم لمدة جانب إما نحقه كاملة وإما نصفه يعني نصف أو ربع الزوج أو ربع ثم في الزوج تمام جدا؟ فأبوين أبوين؟ الأم يتأخذ التد يتأخذ السودة صردان في التالي مثال الأب يأخذ السودة الصردان يأخذ السودة الصردان يأخذ بكاتل تعصيبة يأخذ جميع المال مش ممكن الوالد يبطع من المسالة إلا الهد للصيفة ما هي أصبحت الهد؟ الموانع الاذة؟ الكفر؟ الريض؟ القتل؟ الوالد قاتل؟ أنا عمش هيقتل لأناس بشيء تمام جدا؟ وكذلك الالي الاولاد ذكرا كانوا املاكه في ولد المساله ابن أو اجنه بنات او باين لا مؤلفا لا يقدم عليه احد من الناس ابدا ولدك لا تستغرق الفروض يعني انت بتجيب مساله فيها وجيت انت هو الولد بتاع حصته ما لقيتش باقي انت حد على طول تمام اسيب لي الولاد فرض وثاني وثالث فرض وإيه فضل بكر. بكر ايه فاضل ولد ذكر الولد الذكر ياخد الباقي حصته جيت تشوف حصته ما لقيتش يبقى الفروض المضروبه لابد أن يبقى لا الوارد لابد أن يبقى الوارد لابد أن يبقى الوارد فأنا أقول لهم ولا يمكن أن تتغرق مع... أو أن تتغرق أن تتغرق الضروض التالكة مع ابن التربى ولا مع الابن وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات القطوبة على التفتيب ذلك إن وجد عاصبان وهم عشر ممكن يتمين منهم عادل ولا لا عادل. تمام تشير الزجع على جن وش ابن الايه ايه ايه ابن الاخر على جنب فاضل الباء دول كلهم عصبات ممكن ينتمي ولا لا ممكن ينتمي منهم عدد تمام اخر العصبات خالص اللي فيتين الموت تمام. تمام لان وقع على خطر الذبي تمام واقوى العصبات على الاطلاق لا اما الاب واما الابن حدث وجوده في الايه كلمه الذف فهنا بيقول اهو يقول واذا وجد عاصبان آل فاقتس فالأشياء العقوبة تكون على التأكيد الثاني وانت تأخذ ايه؟ الأولى فالأولي طبعا الأولى يأخذ البلطي كله يأخذ بعض ويأخذ بعضا بعض. لا الأولوي المسألة التي عنه مردك تقرق باقيك وانتأخذ بسكيك بنوعا ما تأترك ابنا ذكرا أو أبناء ذكرانا مهما بلغ من ذلك الباقي أخذوه أو أبوه تماما ثم أبوه تماما الولد او البنوه ثم الابوه البنوه يترتب فيها جهاد الاعصاباء ثم الابوه ثم الاخوه والبنوه او اخوه وبنوه ثم الاعمام وبنوه ثم الولاء يبقى البنوه الابوه ها الابوه دي على العمومه بالعمومه الولاء لترتيب تمام وعصابته المتعصبون بأنفسهم فعد ذلك سيقدم منهم الأخرى فالأخرى لأن العصبة على أشكاله العصبة نفسهم على أشكال في عصبة بنفسه يعني لا يحتاج إلى هو موجود في التباق أو يستقر بالتلك أدل يمن هناك صاحب في طالد إسم في نفسه لا يحتاج إلى شفاعة من غيره ولا يحتاج إلى معونة من غيره ولا يحتاج إلى إنسه على غيره لا هو فعول جدا تمام اي بالنفس تمام مين هو الوارث بالنفس الاقر بنفسه الابن عصبه بنفسه والاب عصبه بنفسه والاخ عصبه بنفسه والعم عصبه بنفسه وابن العم عصبه بنفسه وابن الاخ يعني كل الرجال عصبات لأنفسهم إلا السلوء قفل مش عصبك ها؟ قول للأخ اللي أبنهوش عصب قول للبخير عصبات لأنفسهم كل الرجال كلهم رصوبة ومن حاجة أنواع العصوبة العصب بنفسك يعني مش متاشر عنها تمام؟ بعد كنا عندنا العصب بالغير العصب بالغير يعني هو الوحد مالوش واسي ممكن يطلع برضا إلا أن له من؟ يعصبه فليعصبه موطيفه من التالك بإمان من الخلد الجانب من هو العاصب للغاية؟ البنت يعصبها أفوها ومنت البنت يعصبها أفوها أو عفر بنت الابن يعصبها أفوها أمو عميها يعني من في أدباتها وإلا بيابن شفية الراجل عنده إيه؟ عنده دلوقتي مات أطارك بنت ابن وابن ابن تمام؟ وزوجه الزوجة لها إيه؟ نفسه؟ عشان؟ دول فرح تمام؟ طيب البنت اللي هي ماشروحتي الولد تلك والولد اللي هي ماشروحتي البيت لي يقدو ايه؟ لاتنين اتبعات الازدات اللي نصعرهم فيه تمام؟ طب لو كان هو في أقل المروضة لأبنة حصدان يجب أن تكون في مستوات يعني هو بالنسبة للميت زي هي أبن نفس الدرجة هي بنت أخوه وهو أبن أخوه الثاني تمام؟ فبقوا بالدرجة بنت أخو وابن أخو بنت, بنت ابن وابن ابن تمام؟ هنا ت مع سريم مع اخيها بنت في الصلبيه تمام حفوه بنت نك الايه اه بنت عتبه بن ربيته عتبه باخيها مع اخيه انت معه هو تمام او مع اخواتها سريات وعصبته بنت الاخ كذلك بنت الاخ كذلك تمام وبئ هو ايه اه بنت الاخ يعني بنت, بنت الارض. وبنت الارض. وبنت الارض مع الغني عصبه مع الغير وده مين بقى ده في الاذافه على من السائل تمام ودي بتكون في الايه مع البنات والبنادق يعني بنجمع اخوات ماشي بس ده مش قصح ده تمام فالايه مع البنات الصلب اليمين دي عصبه فانا بقى, بقى عندنا عصبات ثلاثه اقسام عصبه النفس كجميع الذكور اللي معانا الزوج والاخر الام ها والعصبه الغير البنات مع الاخوه وبنات ابن مع الاخوه والعصبه مع الابن وهم الشقيقات مع بناتي وبناتي مع بنات وبنات بي ابن غير قليله واعصابته المتعصبون بانفسهم كذلك فيقلب منهم الاقرب جهه تقدمون الاقرب جهه فان كانوا فان كانوا, فإن كانوا في جهه مؤيده فتدب الاقرب من منزلتها وكانوا في جهه واحده منزله فان كانوا في منزله سواء فخذ من الاخوى منهم وهو الشقيق على الذي الاب يعني اثنين اخوات ادي جهه الاخوه نقول لجد عصبه ايه وهو وجوه وهو هو العمومه من عمومه وابنائه اخوه ومعتق سبع تمام دول الايه العصبه كلها ودي جهه الاكاد العصبه كلها بنوه والاغوه وبعدين الاخوه وبعدين الاخوه فإذا كانوا في جهة واحدة في جهة واحدة فالأخوة ماذا؟ كان إخوة لأشبطاء وكان إخوة لأيه؟ لأرض الإخوة الأم بدول؟ لا، فالأم من أصحاب الخروج فالأم من قبر الأم من أصحاب الفروج. فإذا اجتمع إخوة أشبطاء وإخوة لأرض كنت من إخوة؟ هذا الشبطاء كنت من إخوة؟ وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا تلف أخته معه شيئاً فردقى إيه يا حبي في حاجات تريحة كل عاصب في الأبناء والإخوة لا تلك أخته معه شيئاً يعني ماذا يصلك عمّاً وعامّاً؟ يعني في الأخوة في العام يأخذ ذلك كلها وعبيته ملاشحاً لأن في الأخوة في الجيلة ليس الجيلة العصوبة بالغير فكل جيلة في العصوبة جيلة أبناء والاخوه لا تاتي اخته معهم شيئا تمام مات ترك ابا وعما او الاب ده لا ده كل عاصبه غير الابناء والاخوه لا تاتي اخته مع اب كل انسان عاصب معاه لا تاتي معه غير اذا كان ابنا او او ابن اصلا تمام ها الابناء والاخوه نعم يعصب بعضهم بعض الإخوة والأخوة يعصب بعضهم بعضاً طب العم... العمام والعماء لا، فأبناء الأخ وأبناء الأخ لا، تمام؟ وكل عاصم غير الأبناء والإخوة لتلك أخته معهم شيئاً وإن اجتمع الفروض تزيد على المسألة سنة كل واحد كلهم وصعى الفروض قدام. لكن لأن المناطق كل يسان فرضه هو نلاقي العدد أكثر من واحد صعيب والنصدق للأس المتلك لا ما بقول دي شؤون التفصيل سليمة ما بش في زيادات بحيث تقول للأرصاص والأربع والأكلات والأكلات والأكلات بشينا بالأخل عدد صحيح ما بش في قدور فين أنا بقول في إشكالية بالتالب ايه مخاصر في اجتمع صلوب تزيلوا على المسألة بحيث لا يزفق بعضهم بعضنا عالت بخدر فوقهم يعني إيه نتأكد العلم دي للطبط كانت لمين تترك رغيفا واحدة تترك رغيفا واحدة تمام؟ ايه المفروض هذا الرغيف اللي هو يعني لا يساوي الا ثلث رغيف هيتقسم على ثلاثه كل واحد ياخد ثلث تمام هيتقسم على اربعه كل واحد ياخد ربع طيب إن كل انسان اصلا ادينا الواحد نايف طلع في التالت جه ربع والثاني طلع ربع والثالث طلع نص وواحد طلع ثلث مش هتبقى رغيف بس طلبنا يعني الاشياء طلع مثلا واحد وثلث واحد ونص واحد, واحد وخمس طب نعمل ايه نجيب له كام ده لا ان الصح على هذا الايه على هذا الاعاده التقسيم عشان هو ما سابش كده تمام فبنعمل ايه بنعمل تصحيح لنص المساله تصحيح لنص المساله فهنا بيقول اذا اجتمعت فروض تزيد على المساله بحيث لا يسلم بعضهم بعضا لا اصل بعضهم بعض ما يريحنا خالص المساله لما كله ايه له صلاحيه اللي كله بيطالب بيه تمام والشرع ما بنعش حد من حد ولا قد حد حتى كله بياكل كلهم اصحاب فروض تعالا العوض ده زياده لقاضي الايه لقاضي رفض تمام فبياخد في صوره ربع لكن عند التحقيق مش ربع حقيقي ربع صوري تمام والتالي ياخد نص ولكنه ليس نصف حقيقي ده هو نصف صوري تمام بحيث ان التاليه تسعد يعني بنرضيهم يعني بقى ازاي بحيث ان ما حدش ياخده او حد يتقدم على حد بايه بلا مبرر او بلا مسوغ وهنا بيقول عاد بقدر ضروبهم اضرب بما قيم يقول فإن كانت زوج, وأم وأخت دي دي زوج و أم و أغت دي إيه غنش زوج و طبعا تقول طرجة الطرق من إنته بمية مش يقول ده ساب أم أم من إنته أم من الله أم إحنا بتغربلوا إيه؟ لما تقول لهم مية الطرق من إنته تزوجه طرجة الطرق من إنته بمية يقول الميت ما فيها بمسالة مين؟ زوج على طول. زوجة على صور زوجة مين؟ ام وايه قال عندك المساله نص اخو غير ام ليه تمام السؤال ايه في المساله ليه حاجه ولا قرعه اهو والام ده الثلث قلت يعني اهو حيث ولا قرعه بس طب اختي شقيقه ايه النص هل ينفع المسالة ومعه وتيله؟ طيب إيه حد يقدر إيه على أخي مش حد حد يقدر إيه منعجوب من حد حد يقدر الأم عن الثلاث؟ مش حد طيب تعالشون المسالة ديه؟ عندك عادينا من رأس المسالة فتصف على 2 وعال 3 إيه أفراب على السفر؟ مراس المثالة من كم؟ إيه اللي هيصل السفرة؟ هل ننفع بالسفرة دي شوية؟ إيه هي سفرة بطره مش هتروا لقتين تمام؟ ده عيدة ايه؟ ده عيدة 6 نصف ستوكة نصف ثلاثة ودي عيدة 6 اثنين ودي عيدة كان النصف ثلاثة ان ستطلع 3 من 6 ثلاثة و 2 و 3 من 6 تستعوه إلى من يبقى بدلا نقسم ريغية ابتلكة على 6 الأزاز ويتاخد 2 من 3 3 من 6 ويتاخد 2 من 6 ويتاخد 2 من, من 6 ما بيش نقسمها 8 ويتاخد 3 من, من 8 ده من دماج كل واحد خد 3 تكفه ما جراوش حاجه بس تجني عليهم بس تاد هي هي تمام؟ تمام؟ أو مثل مثل دلتك دلتك يعني ها او ثلاثه دي مثلا تجيله من الرصيد ايه اديله دوله ابو ربع على راس الايه على راس أنا هالتالي كان لنش من بطل ايه بدل من مثل مثل وقتفل ايه مثل مسائل بدلا منقول مثلا هو اصل محط الارض مثلا والتفل ايه والتفل ايه والتفل مثلا محددين ارض سدع ما نقسمها على ست غضاء نقسمها على دماء قضاء ودعو الدماء قضاء 3-8-3-8 تمام هل تسمع ايه الاول؟ تمام؟ المسائل التاني هيحصل بطل واول في صورة اخرى يقول وتعول لثمانيه اذا كان فتعول تعول اصلا كان معه اخ لام كذلك ليه يعني احنا قلنا اولد او ام ها واخو الاو شقيقه كده ها هيبقى اولد ليه النص والأم لها سودوس ها؟ أم لها كامس ليه سودوس؟ موكش عشان في أفضل النص كانوا واحد هنا واحد هنا يجب دعها من سودوس ونقط الشقيقة النص الأفير الأم سودوس هو وكتب جهتنا كيف سنفذي رأس الهزامة كان؟ من سيس أم من ثلاثة من أم من عند النص ونفذي واحد سودوس ونفذي واحد ونفذي واحد سينت معكدا؟ نفذي واحد صباحا خلاص اذا بس تفهم خالص كده فايه اول تمام قال وانتهى 2 على 2 9 يعني كانوا يقولوا 2 دول 2 اقصى الام مش هتاكل ايه 3 2 2 تبقى 12 ان شاء الله تقوم 1 لا نفس الاخير بس ما فيش تمام كده ادي المساله اهي برضه هتختصر بقى نفس المساله يا استاذ عاوي ها العدد ده لما تقسم 8 كده تقعد فين على تمام هنا نقول اهو يبقى هنا عندنا نص عفوا 3 و1 3 ها 2 اجمع 6 تعدي ل 6 لان نقسم تلاقي كسرتك يا كسرتك ده وحتتين عذبه قسمه تدي عدد وحتتين يقول واذا كانت فاذا كان اخواته لغير ام اثنين على ال10 دول اخواته لغير ام فين اخواته لغير ام اه يبقى كمان واحده يعني اخو شقيق واخت كمان دي اختي جوه دي اختي شقيقه في اخوان لهوات غير ام اثنين دي حاجه يبقى اه مين رقم 160 خلاص؟ هدول إليه؟ عالة إلى عشرة هتقاس الموضي فيه الـ 6 أمام أربعة هدول إليه العشرة تبين التعديدة؟ يس مشترش عالة حاملة أصيبها جميعين بس أننا بنعدل من الداخل تمام؟ الداخلان جيد كان تبين 3 التعوزين ما هم مش لذا 3 حاج 3 حاج مين؟ حامل فيه الواسط وإذا كان جنتان وأم وزوجة على جنة 10 إلى 13 هذا رأس مسألة جديدة رأس مسألة جديدة الستة يتعون إلى كام؟ الستة واحدها هي رأس مسألة كعون إلى 8 9 10 مشيبك تقول أبداً الستة الخبصاشة يعني هي تعديلها هو 16 تعديلها. تعديلها 8 9 عم. قول إلى 7 تقول الستة إلى 7 إيه ب7 إلى 6 كيه 7 يا. سوايا سوايا هم من كده؟ يلقى 6 تعريف العول بتاعها 8-5-10 خلاص فقط فرطة بإسعارك عشان نعمل تطلقش من 10 على طول ده العول بتاعيه؟ 6 تمام؟ المسألة اللي بعد بدا يقول وإن كان من ثاني إن حضر بالمسألة بالمكان وأم وزوجة هم؟ نحن نسلم وبعدين نشوفها الكلون إذا؟ دي بداي؟ دي بداي؟ فوليس؟ وزو ام تمثل في يوم الثلثين والثلث نصيب الام ده ها الثلث ايه السوق عارفه السوق ده الرابع عشان في فرع وارث والام ده الثلث عشان ما عايزين نقارن كل وش كده هو واضح ان طالع الحت ده راس المساله بس تجيبها كده بالظبط عشان انا كل المعلومات اللي فيها دي عايزك راجع يبقى اسمع على كل مقالات 4 3 12 تمام يبقى اصل المغالطه اصلا ها مين اللي 12 8 ها ربع 12 3 وثلث الاطازه 2 8 ها 13 يبقى دي 12 اول اعمالها 13 تمام هو لو اجله 3 10 فان كان معهم اول عاله الى تقول لي من هنا السفر أو في جميع المنعين الضغطين 12 و 12 عددين عددين 17 18 18 فإن كان بدل الزوج يساوي جدد عدد سعيد يوم عددين عدد بحضة بحضة مش كده 18 13 عدد العدد بحضة 8 و واشتي تستك في 24 ده الضغط بعمل انهم 3 ها الدكتور 4 شوف 4 احنا كده عدد كامل لو خدت 24 27 7 كويس خلاص يبقى ايه 24 بتعود ل اساس 27 خلاص وتعود الى ثابت كانت الحرف هنا 6 و لو كان فرض اقل في المساله مساله كده خلاص تعالى عود خلاص يبقى 6 والـ 12 تعود والـ 24 الـ 6 و 4 أجل 6 و 4 أجل 6, 6 12 الـ 16 و 6 12 و 14 عندما ترى ستة ستة ستعود للـ 3 و 19 و 10 رأس المسألة من الـ 12 تعود للـ 15 و 15 رأس المسألة من الـ 12 الحالة واحدة بس تفاعة 26 دي مسائل العاون أما مسائل الرد حتى فيها إن شاء الله تقوم الباويستر اللي بيجي على طول صباحي محمد عبد